لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا لم وما لهم اله الا الله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أبي وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا